Pamenu, purwa fi, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, mach, علَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ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 119. وإن كنتم جربا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيم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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ما به، ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم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 بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كُرُنْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَمْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ قُلُوبًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان الداخلون قال رجلان من الذين يخافون ان علم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون.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 قَالَتْ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 124. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لَهُ فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 فَإِذَا عُكِفَ حَكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَنَفِ بِالآَنَفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 سَنَ الله وَلا تَتْبَع أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ إِن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أم امه واحده ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 119. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 114. فليداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء 115. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 116. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امة مقتسدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِمْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طَغِيَانًا وَكُفْرًا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 وَمَا وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 117. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 129. لذلك كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم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 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 فَمَنْلَمْ يَجِدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبْيِنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كما الخمر والميثر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 كُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَانِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُنْتِقَامِ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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به فمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إما إذا لمن الآثمين فَإِنْ تُثِيرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِفْمامًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سحر مبين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 إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين. قال عيسى بن عمر اللهم ربنا أنزل علينا مائدة السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إن